الرايه فوق المشروع تبقى بنتظارك يا صاحب الرايه اكيد ترفعها يا ساراك يمتع على الكفر اتوصل دمارك مولاي طالت غيبتك عشاك تنسى ثارك مهجنة يا بني الغرر مغيبك تعريك اثر يا غايب يا غايب مهجنة يا بني الغرر مغيبك تعريك اثر يا غايب يا غايب وانك يا يوسف فاطمة شفناش كم مصيبة قلبك مثل نار الخيم شي خمد ضل عزة شي كسر بس انت طبيبة وندرب دموعك هاملة للشبل القضيب ظل علي الزهر انكسر ينادي صوت النحر يا غايب يا غايب ظل علي الزهر انكسر يناديه صوت النحر يغايب غايب يغايب الرايه من شفي الوصي شف حامي الضعينا وان طغى السيف عالقاطر يسرق يمنا نسمع ايام العيل قوي تنادي المجد وينك الله يعجل فرجك يا وارث نبينا هو من تشفي القمر طيوت لي حسين الضغر يا غايب يا غايب هوت من تشفي القمر طيوت لي حسين الضغر يا غايب يا غايب مطويه غرا يا ابو جد برضي الغاضريه يا المهدي ضي اللي تنتظر لتطلع البنيه لو ما تطيح على الارض يا روح ذكيه كما خذوق امتك على الهز يا, يا مهدي عندك خبر العقيلة شافت قاغر يا غايب يا غايب يا مهدي وعندك خبر العقيلة شافت قاغر يا غايب يا غايب على المن وفي النهر إلهي كل شيعتك يا سيدي تستشعر حضورك خلف السحايف بس يظل عالكون يزهي نورك يا يوم تظهر سيدي وتسرنا بظهورك يا ابن الإمام العسكري نتعنى ونزورك فخر عدنان ومضر متى تكاحل النظر يا غايب يا غايب فخر عدنان ومضر متى تكاحل النظر يا غايب يا غايب